But there إنه يعلم الجهر وَمَا يخفى ونبي السرك اليسرى فذكر إن نفع في الذكر سيدذكر من يفشى ويتجنب من الذي Mm-hmm.